م ا يفتح النابلسي ل ل ل ه س م للعلوم ا م س الاسلاميه ا أ ي ا ا ا ل ن س ا ذ ك ر و ا نعمة الله ع ل ي ك م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 ا ل ن ا س إن ع د ا ل ل ه ح ق النابلسي ا ا ل ل ه ا ل غ ر و ر إن ا ل ش ي ط ا ن ل ك م عدو ف ا ت خ ذ و ه عدوا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 موسوعه ي د ي ي من ش النابلسي ء ف ن ه ا ل ح س ر ا ا ت إن ل ل ه ع ل ي م ب م ا يصنعون ل ا ل ل ه ا ل م ي موسوعه ا ف س ق ن ا ه إلى ب ل د م ي ت فأحيينا ا به ل أ ر ض ب ع د موتها ك ذ ل ك ا ل ن ش و ر م ن ك ا ن يريد ا ل ع ز ة ف ل ل ه ا ل ع ز ة ج م ي ع ا إ ل موسوعه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه ب موسوعه النابلسي م للعلوم م الاسلاميه من, تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما اسماء ي الله الحسنى ذلك ا ل ل ه ي س ي ر و م ا يستوي الله ب ح ر ذ الحسنى عذب فرات وهذا ملح أجاج. ومن كل ا ح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 وسخر الشمس والقمر كل يجري لعجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطم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 م و س و ل ه ا ل ن ا ب ك م و ي أ ت ي ب خ ل ق جديد و م ا ذ ل ك على ا ل ل ه بعزيز و ل ا تزر وازرة وزر أخرى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 وما يستوي ا ل أ ع م ى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظن ولا الحرور وما يستوي ا ل أ ح ي ا ء ولا الاموات إ ن الله يسمع من يشاء وما ب م س م ع من في ا ل ق ب و ر إ ن أنت إ ل ا ن ذ ي ر ر إنا أ س ل ن ا ا ك ب ل ح ق بشيرا و ن وإن ذ ي ر ا م ن أمة إ ل ا خ ل ا ف ي ه ا نذير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 الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغراديب اسود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 و ا ل م و أ و ح ي ن النابلسي إ ي ك م ل ك ت ا هو ا ح ل ل ع ل م ا بين يديه إن ا ل ل ه ب ب ع ا د ه ل ا م ي ر بصير ث م أ و ر ث ن ا ا ل ك ت ا ب ا ل ذ ي ن اصطفينا من عبادنا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 إ ن ربنا لغفور شكور الذي أ ح ل ن ا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب, يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا ا يخفف عنهم من عذابها كذلك ل ج ز ي ك لكفور وهم يصطلحون فيها ربنا أ خ ر ج ن ا نعمل ا صالحا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 واقسموا بالله جهد أ ي م ا ن ه م لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم إ ل ا نفورا استكبارا في الارض ومكر السيئ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 ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم إ ل ى اجل مسمى ف إ ذ ا جاء أ ج ل ه م ف إ ن الله كان بعباده بصيرا